to lead a good purposeful life that's what islam teaches us اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم كل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم انصرهم على اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك وي... ويهدى فيه اهل معصيتك اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم